سفر نشيد الأنشاد الأصحاح الأول نشيد الأنشاد الذي لسليمان ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة ادهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارة اجذبني وراءك فنجري ادخلني الملك الى حجاله نبتهج ونفرح بك نذكر حبك اكثر من الخمر بالحق يحبونك انا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم كخيام قدار كشقق سليمان لا تنظرنا الي لكوني سوداء لان الشمس قد لوحتني بن امي غضبوا علي جعلوني نطورة الكرون اما كرمي فلم انطره اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تربض عند الظهيرة لماذا انا اكون كمقنعة عند قطعاني اصحابك ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء فاخرجي على اثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون ما اجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة ما دام الملك في مجلسه افاح نار ديني رائحته سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي ها انت جميلة يا حبيبتي ها انت جميلة عيناك حمامتان ها انت جميل يا حبيبي وحل وسريرنا اخضر جوائز بيتنا ارز وروافدنا ثروه الاصحاح الثاني انا نرجس شارون سوسنة الاوديه كالسوسنه بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لحلقي ادخلني الى بيت الخمر وعلمه فوق محب اسندوني باقراص الزبيب انعشوني بالتفاح فاني مريضة حبا شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبأيائل الحقول الا تيقظن ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء صوت حبيبي هو ذا طافرا على الجبال قافزا على التلال حبيبي هو شبيه بالظبط او بغفر الايائل هوذا ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك اجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي لان الشتاء قد مضى والمطر مر وزال الزهور ظهرت في الارض بلغ اوان القطب، وصوت اليمامة سمع في ارضنا التينة اخرجت في الجهة وقعال الكروم تفيح رائحتها قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي يا حمامتي في محاج الصخر في ستر المعاقل اريني وجهك اسمعيني صوتك. لأن صوتك لطيف ووجهك جميل خذوا لنا السعالب السعالب الصغار المفسدة الكروم لأن كرومنا قد أقالت حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال ارجع وأشبه يا حبيبي الظبية او غفر الايائل على الجبال المشعبه الاصحاح الثالث في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي أخلفكن يا بنات أورشليم بالضباء وبأيائل الحقل ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاج هو ذا تخت سليمان؟ حوله ستون جبارا من جبابرة اسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان عمل اعمدته فضه وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا، ووسطه مرصوفا محبة من بنات اورشليم اخرجنا يا بنات صهيون، وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. الأصحاح الرابع. ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك شعرك كقطيع معزم رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم شفتاك كسلكة من القرمس، وفمك حلو خدك كفلقة رمانة تحت نقابك عنقك كبرج داود المبني للأسلحة ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال اذهب الى جبل المر والى تل اللبان كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك هل هلمي معي من لبنان يا عروس معي من لبنان انظري من رأس امانه من رأس شنيرة وحرمون من خدور الأسود من خدور الاسود من جبال النمور قد سبيت قلبي يا اخت العروس قد سبيت قلبي باحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك ما احسن حبك يا اخت العروس كم حبتك اطيب من الخمر وكم رائحة ادهانك اطيب من كل الاطياب شفتاك يا عروس تقطران شهدا تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة لبنان اخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم اغراسك فردوس رمان مع اثمار نفيسة فاغية وناردين ناردين وكركم قصب الذريره وقرفه مع كل عود اللبان مر وعود مع كل انفس الاطياب ينبوع جنات بئر مياه حيه وسيول من لبنان استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب هبي على جنتي فتقطر اطيابها ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس الاصحاح الخامس. قد دخلت جنتي يا اخت العروس قطفت مري مع طيبي اكلت شهدي مع عسلي شربت خمري مع لبني كلوا ايها الاصحاب اشربوا واسكروا ايها الاحباء انا نائمة وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا افتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لان رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل قد خلعت ثوبي فكيف البسه قد غسلت رجليا فكيف اوسخهما حبيبي مد يده من الكوة فانت عليه احشائي قمت لافتح لحبيبي ويداي تقطراني مرا واصابعي مر قاطر على مقبض القفل فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت عندما ادبر طلبته فما وجدته دعوته فما اجابني وجداني الحرس الطائف في المدينة ضربوني جرحوني حفظت الاسوار رفعوا ازاري عني احلفكن يا بناتي اورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه باني مريضة حبا ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة بين النساء ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربو رأسه ذهب ابريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب عيناه كالحمام على مجار المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما خداه كخميلة الطيب واتلام ريحين ذكي شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد بطنه عاج ابيض مغلف بالياقوت الازرق ساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من ابريس طلعته كلبنان فتى كالارز حلقه حلاوة وكله مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بناتي اورشليم الاصحاح السادس اين ذهب حبيبك ايتها الجميلة بين النساء اين توجه حبيبك فنطلبه معك حبيبي نزل الى جنته الى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويدمع السوسن. انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. أنت جميلة يا حبيبتي كطرصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني شعرك كقطيع المعزي الرابض في جلعاد، اسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيها عقيم كفلقة رمانة خدك تحت نقابك هن ستون ملكة وثمانون سرية وعذارى بلا عدد واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لامها هي عقيلة والدتها هي رأتها البنات فطوبنها الملكات والسراري فمدحناها. من هي المشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية نزلت الى جنة الجوز لانظر الى خضر الوادي ولانظر هل اقعلى الكرب هل نور الرمان فلم اشعر الا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف ارجعي ارجعي يا شولميس ارجعي. ارجعي فننظر اليك ماذا ترون في شولميس مثل رقصي صفين الاصحاح السابع ما اجمل رجليك بالنعلين عليني يا بنت الكريم دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناع سرتك كأس مدوره لا يعوزها شراب ممزوج بطنك صبره حنطط مسيجه بالسوسه ثدياك كخشفتين توامي ظبيه عنقك كبرج منعاك عيناك كالبرق في حشبوم عند باب بث ربي انفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كارجوان ملك قد أسر بالخصر ما أدملك وما احلاك ايتها الحبيبة باللذات قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت اني اصعد الى النخله وامسك بعذوقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحه انفك كالتفاح وحنكك كاجود الخمر لحبيب السائغه المرقرقه السائحة على شفاه النائمين انا لحبيبي والي اشتياقه تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل والنبت في القرى لنبكرنا الى الكروم لننظر هل ازهر الكرم هل تفتح القعال هل نور الرمان هنالك اعطيك حبي اللفاح يفوح رائحة وعند ابوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي